بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الله بعد قال المراد رحمه الله تعالى من حرف الثالث والعشرون من حروف المعاني الثنائيه قال من حرف جر يكون زائدا وغير زائد فغير زائد له أربعة عشر معنى قال الاول ابتداء الغايه في المكان اتفاق النحو من المسجد الحرامي إلى المسجد الاقصى هذا من أي بداية بداية الإشراء قال وكذا فيما نزل منزلة المكان فيما نزل منزلة المكان قال نحن من فلان إلى فلان يعني الابتداء منه كامتداء معنى قال في الزمان عند الكوفيين كقوله تعالى من أول يوم من أول يوم يعني بداية أول اليوم قالوا صحابه بن مالك الكثرة الشواهدية وتأويل البصريين ما أرد من ذلك تعسف ونقل ابن معيش عن البرد بن درستويه موافقة الكوفيين وهما من اهل البصرة قال وتأور البصريون من أول يوم على تقدير من تاسيس أول يوم فين قلت فما يسرعون بنحو لله الامر من قبل ومن بعده قلت ذكر ابن أبي الربيع في شرح الايضاح ان محل الخلاف إنما هو في الموضع الذي يصرح فيها ان انما أن أن محل الخلاف إنما هو في الموضع الذي يصلح فيه دخول منذ وهذا لا صح فيه دخول منذ فلا خلاف في صحه وقوع من هنا انها للابتداع و انها و انها الابتداء قال الثاني التبعيض نحو منهم من كلم الله اي بعضهم وقالوا قال و علامتها جواز الاستغناء عنها ببعض ومجيء مجيء هذا التبعيض كثير علامتها اي ضابطها هذا ضابط قال الثالث بيان الجنس بيان الجنس وهي الذي يحل محلها اسم موصول مع ضمير منفصل مخبر عنه بمقرورها قال فاغتنب الريس من الاوثان اي اغتنب الريس التي هي الاوثان قال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ما معنى من سندس من البيان أي التي هي سندس التي هي سندس تعني ضابطها أن يحل محلها اسم موصول وصدر صرته ضمير منفصل مخبرا عنه بمجرور من عنه بمجرور من من سندسن ما معنى من سندسن التي هي سندسن واكتنب الرجس من الأوثان أي اكتنب الرجس الذي هو الاوثان قالوا على متى أن يحصل الذي مكانها قال الذي وصلتها أيضا ماذا ضمير منفصل مخبر عنه بمكرورها لأن المعنى فاجتنبوا الرجس الذي هو, الو... الذي هو أثنان ومجيئها لبيان القنس الشهور في كتب العربين وقال به قول المتقدمين وتأخرين وأنكروا أكثر المغاربة وقالوا هي في قوله تعالى من الأوثان لابتداء الغاية وانتهائها لابتداء الغاية وانتهائها قال ولأن الرجس ليس هو ذاتها فمن في الآثك من في في نحو قال في نحو أخذهم من التابوت واما قوله من سندسهم ففي موضوع صفة فهي للتبعيد قال الرابع هذا تأويل ما يعني تأويل المغالبة هؤلاء معن المغاربه نحات الاندلس قال الرابع التعليل نحن يجعلونا اصابعا في اذانهم من الصواعق من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل لما يهبط من خشيه الله هذا التعليل والله من طه ان يحل محلها ماذا ان يحل محلها اللام ويحل محلها كلمه سبب لما يهبط من خشيه الله اي بسبب خشيه الله من أجل ذلك اي بسبب ذلك يجعلون أصابعهم في اذان من الصواعق اي بسبب الصواعق قال الخامس البدل نحو ارادتهم بالحياه الدنيا من الاخره اي بدل الاخره ولجعلنا منكم ملائكه اي بدلكم لكم وقول الراجل جاريه لم تاكل المرققا ولم تذق من البقول الفستقا قارية مرفها مرفهه قال يا صاحبه رفاهية طيب قال من البقول يعني بدل ايش بدل البقول أي بدل هكذا روي البقول بالباء المؤحدة قال القوهر وأظنه النقول بالنون مشهور رواية الباء السادسة المقاوزة فتكون بمعنى عنك قوله تعالى أطعمهم من جوع أي عن جوع ولا يجع أي عنقع أي عنقع حاصل وقوله تعالى فويل القاسيات قلوبهم من ذكر الله أي عن ذكر الله وقول العربي حدثته من فلان أي عن فلان ومثلها وسله المالك بنحو عت منه واتيت منه وبرئت منه وشبعت منه ورأيت منه يعني كلها معنى قال ولهذا المعنى الصحابة أفعل التفضيل فإن قال قائل زيد أفضل من عمرو كانه قال جاء زيد عمرا في الفضل أو الإنحطاط ثم بمعنى عن قلت أقتله في معنى من المصاحبة لأفعل التفضيل أخلاف فقال الورد جماعة هي الابتداء الغاية ولا تفيد مع التبعيد الصحابة العصور ذهب السباع لأنها الابتداء إلى النهاية إلى الغاية ولا تقل من التبعيد وقد بسطوا الكلام على هذه المساله في غير هذا الكتاب يعني احال يعني هذه من احالات المرادي قال سبع الانتهاء مثله ابن في بقوله قربت منه فانه مساوي لقوله قربت اليه وقد اشار السبع الى ان من معاني من الالتهاب فقال وتقول رايته من ذلك من الموضع تجعله غايه رؤيتك كما جعلته غايه حين اردت الابتداء وتقول رايت الهلال من داري من خلل السحاب فمن الاولى ابتداء الغاية والثانيه انتهاء الغاية قال ابن السرائق وهذا يخلط معنى من بمعنى إلى والقيد أن تكون من الثانيه ابتداء الغاية في الظهور أبدا من الأولى نقول ولا بل المقامعين معنى قال وحقية هذه المسألة انك اذا قلت رأية الهلال من دار من خلل السحاب فمن فمن للهلال والهلال غاية لرؤيتك فلذلك جعل سيبويه من غاية في, قول في قولك رأيته من ذلك الموضع انتهى وكون من لانتهاء الغاية هو قول الكوفيين ورد المغاربة هذا المعنى وتأول ما به مثبتوه أثمن أن تكون للغاية نحو أخذت من الصندوق ذكره بعض المتاخرين. وحمل عليه كلام سيبان المتقدم قال معناه انه محل ابتداء الغايه وانتهاءها معا فعلى هذا تكون في أكثر الموضوع لابتداء الغايه فقط وفي بعضها لابتدائها وانتهائها معا التسعر الاستعلان حما ونصرناه من القوم أي على القوم كذا قال الأخوش الأحسن أن يضم المعنى فعل آخر أي معنى أي منعناه بالنصر من القوم قال ابن التبلغ والتبليغ والتضمين أبلغ قال بالسمية والتضمين في حروف الجر أبلغ في معناها قال العاشر الوصل نحو الله يعلم المسجد من المصدح حتى يميز الخبيثة من الطيب وتعرف بدخولها على ثاني المتضادين هذا ما هو ضابطها قال وقد تدخل على ثاني المتباينين غير تضاد نحو لا يعرف زيدا من عمرين هذا الاستباين وأيضا هذا من الضابط أيضا نستكمله الضابط قال الحادي عشر موافقه البانح ينظرون من طرف خفي أي بطرف قال الاخر قال يونس أي بطرف خفي كما تقول العرب ضربته من السيف أي بالسيف وهذا قول كوفي ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية الثاني عشر أن تكون بمعنى في ذكر ذلك بعضهم في قوله تعالى ماذا خلق من الأرض أي في الأرض ولا حكث في ذلك الاحتمال الآية غير هذا وكونها بمعنى فيما قلوا عن الكوفيين من حكتهم قلوا شهر عسى سائل ذحاكة إن معته من اليوم شؤلا أن يسر في غدي يعني من اليوم وفي في اليوم ويحتمل أن تكون من فيه التبعيل على حذف مضاف أي من مسؤولات اليوم الثالث عشر الأصل عدم التأمين الأصل عدم الحذ الأصل الحمد للكلام عن ظاهر الأصل عدم التقدير القواعد قال أتاعة أن تكون لموافقته ربا قال هو السيرافي فيه عليه وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم ضربه ضرب شديدة حتى يصل السيف فيقطع اللسان وقوله هنا الكبش من مقصود بالكبش رئيس الكثيبة رئيس الكثيبة وانا ل مما اي لربما قال الرابع الرابع عشر عند تكون القسم ولا تدخل الا على على الرب فيقال منو منو ربي لا كذا ومنو ربي لا كذا يكسر من مضمها وأنا وستأتي ذلك. بيان ذلك عند أيمن سلام على أيمن أهل الحروف الرباعية أهل الحروف الرباعية بابا الرباعي وأنا ولا يثل أكثر النحميين من جميع هذه المعاني وتأولوا أيضا من ذلك كثيرا من ذلك على التضمين أو غيره وقد ذهب المرز بن السراق والأخير الأسر وطائف بن الحزاق والسهيلي لأنها انها لا تكون إلا ابتداء الغاية وأن سائر المعاني التي ذكروها رجع إلى هذا المعنى ألا, ألا, ألا ترى أن التبعيد من اشهر معانيها وهو رجع إلى ابتداء الغاية فإنك إذا قلت أكلت من الرغيف فإن إنما وقع أكلك على أول أجزائه فانفصل فما عالوا معنى الكلام إلى ابتداء الغاية وإلى هذا ذهب الزمق قال أنه الصليفة من ابتداء الغاية فيك قولك شرت من البصرة وكونها وعظة في نحو أخذته من الدراهم ومبين في نحو اكتنى بالرقش من الأوثان ومزيده في نحو ما قاعدني من أحدين راجعون إلى هذا انتهاء راجعون إلى ابتداء الغاية راجعون إلى الغايتين طيب إن شاء الله إلى هنا ساكم الله وغدا من الزائلة